صيغ ما في السماوات وما في الأرض إلا إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم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 وقالوا قال لهم خزنتنا وقالوا لهم خزنتنا الم ياتكم رسل منكم يتمون عليكم يتمون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بدنا قالوا بدنا كلمة العذاب عن الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وتيق الذين ادقوا ربهم إلى الجنة تنزل مرآ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه تنزلا حتى اذا جاءوا وفتحت ابوابها وفتحت ابوابها وقابنهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من جنة حيث نشاء فنعم أجور العامين فنعم أجور العامين وتم المنايكة تحا